وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنت اللَّهُ رَبُّ قَتْقِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُ تُمْ عَ شَفَاحُ وَاتِِّنَ النَّادِ فَأَمْ قَدَكُم مِنهَا وَكُل تُم عَد شَفَاحُ رتمِنَ النَِّ فَأَن كَذَلِكَ يُبَيين اللهَّكُمْ أَ لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون وينهون عن المنكر وإذا كن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسوى يوم تبشر وجوههم وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فلوقوا فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم فأعز إيمانكم فذوقوا فذوقوا العذاب, فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمهم اتل الله وان من تن ن يصفلهم فني وحن الله هم فيها, هم فيها خالدون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فيك آيات الله نسلوها عليك بالحق الله يريد ظلم للعالمين وما الله يريد ظلم للعالمين